Book 2.7. Sabat un wasabaon. Sabau sabba A argumentat ceva. 3. Ibda al asbab felăfa. Ibda el asbab, te De ce nu mâncați tortul لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ تربيس يجب أن أنقص وزني. يجب أن أنقص وزني. نولمانق بنتروك تربيس سلابسك. لا أكلها لأن يجب أن أنقص وزني. لا أكلها. لأني يجب أن أنقص وزني. دخلت بيت لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ مايتربي يسقوندوك. ما زال علي أن أسافر. ما زال علي أن أسافر. Nu obiau pentru că mai trebuie să conduc. لا أشربها لأنني لا يزال علي أن أسافر. لا أشربها لأنني لا زال علي أن أسافر. دكن بكافا. لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ يسترجه. هي باردة. هي باردة. نوع لا أشربها لأنها باردة. لا أشربها لأنها باردة. لماذا لا تشرب الشاي؟ لماذا لا تشرب الشاي؟ ما عندي سكر. ما عندي سكر. Nu no, îl beau pentru că nu am zahăr. La aștrabu, li că nu am zahăr. La aștrabu, pentru că nu am zahăr. La De ce nu mâncați supa? La aștrabu, întă le nu am La aștrabu, pentru nu am La nu am comandat La لم أطلبها. لم أطلبها. نومنغ، بينرك نوام كمان دعتم. لا أشربها، لأني لم أطلبها. لا أشربها، لأني لم أطلبها. دكنو من كاتكارنا. لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ eu sunt vegetarian. Ana nabati. Ana nabati. Nu o mănânc pentru că sunt vegetarian. La aculhu nabati. La aculhu li nabati. Te rugăm să accesezi www.book2.de pentru a downloada cea mai recentă versiune ci pentru a vedea textul.